ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فانما يسرناهم باللسان كتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما اللدان وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركذا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والثماوات العلا أرواحنا على العرش التوّا له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما بينهما وما تحت السراب وإن تجهر بالقول فإنّه يعلم السر وأخفاء الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إذ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبٌ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا موسى إِنِّي ان ربك فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى